إن الذين آمنوا الصَّالِحَاتِ الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر تتقين وتنذ وبه قوما اللدء انما يستوونه بالزنا كانت تبشر به المتفيله وتنذ وبه قوما اللدء وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها لا القران لتشقى لا انزل عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى الا تنثره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى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 ان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ولن تجوب بالقول فانه يملم السر واخفى الله لا اله الا هو وله الاسماء الحسنى اتك حديث موسى وان اتك حديث موسى اذ رانا فان قال لاهلهم كثوا إني آنست نارا قَالَ لِأَهْلِهِ انقُصُوا إِنِّي آنَسْتُ نَذَرًا عَلِّي آتِيكُم مِّنْ آبِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى تَرَنَّمَ آتَانُودِي يَا مُوسَى تَرَنَّمَ آتَانُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا نَكَ بِالوادي المُقَدَّس قُوا إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّس قُوا